بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله معشر الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة التي تنتظم في سلسلة سؤالات الصحابة سبق لنا في الحلقة الماضية أن ذكرنا بعض الأسئلة التي سألها الصحب الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الصلاة وها نحن في هذه الحلقة نستكمل ما تيسر منها فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عاشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي يعني ما مقدارها فقال مثل مؤخرة الرحل والرحل كما هو معلوم في السابق كان يوضع على الإبل التي هي موضع الركوب في الزمن الغابر وكان لهذا الرحل أشبه ما يكون بالعمودين الصغيرين أو بقطعتي الخشب في المقدمة وفي المؤخرة يعتمد عليهما الراكب اتكاء واستمساكا كما هو معلوم فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحال في مقدارها على شيء معلوم لهم وهذا من حسن التعليم الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ومؤخرة الرحل مقدارها قريب من الذراع تقريبا وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى إلى حربه وصلى إلى عنزة وهي الرمح القصير فهذه أو هذا الحديث فيه فوائد منه منها الإشارة إلى مقدار هذه السترة وهي إشارة أيضا إلى استحباب السترة وإن كان الاستحباب دلالته في هذا الحديث قد لا تكون ظاهرة كظهوره في الأحاديث الأخرى التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة ومن ذلك ما رواه أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها وفعله أو هديه العملي عليه الصلاة والسلام كان يدل على حرصه على على اتخاذ السترة فإنه لم يكن يتركها سفرا ولا حضرا فقد دل على ذلك حديث ابن عمر وكذلك أيضا دل عليه حديث ابن عباس في اتخاذ السترة كما في صلاته في ميناء وغير ذلك من الأحاديث حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر حديث السورة والصلاة إلى حرب أو العنزة قال فمن ثم اتخذها الأمراء بعد ذلك في الباب أحاديث كثيرة عن طلح ابن عبيد الله وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسورة جاء فيها مجموعة أحاديث يمكن أن نستخلص منها جملة من الأحكام والفوائد باختصار شديد فمن ذلك استحبابها كما تقدم ومن ذلك بيان مقدار طولها ومن ذلك أيضا أنه يستحب للإنسان أن يدنو من سترته وقد جاء في حديث سهل رضي الله تعالى عنه بيان مقدار هذا القرب وهو قدر ممر الشاة من موضع السجود وهذا المقدار يعني ربما يقترب من نصف المتر أو يزيد قليلا وإذا قسناه على ما قاله بعض الفقهاء ومورد في بعض الأحاديث وإن كان في سندها ما فيه مقدار ثلاثة أذرع هذا محمول على موضع الأقدام قبل هوية الإنسان للسجود، فهي ثلاثة أقدام من من موضع القدمين عند القيام أو مقدار ممر الشاتي من موضع السجود إلى حد السترة وكذلك أيضا من الأحادي أو مما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ السترة كما سبق وأن يدنو منها و دلت السنة أيضا على أن ما مر من وراء السترة فإنه لا يضر صلاة العبد شيئا ومن وما دلت عليه السنة في موضوع السترة أنه يعني ينبغي بل يجب على الإنسان أن يمنع المار بين يديه وبين بينه وبين السترة كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم في صحيحه فإنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فليمنعه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين وأيضا هذا فيه إشارة هذا الحديث وفي حديث أخرى فيها إشارة إلى جملة من فوائد السترة منها الحيلولة دون قطع الصلاة ودون قطع الصلاة أو نقصها فإن الصلاة بمرور الإنسان بين يديه وبين السترة إما أن تنقص وإما أن تبطل نقصانها بمرور أو بطلانها قبل ذلك بمرور الكلب الأسود والحماري والمرأة كما دل عليه حديث أبي الدرّي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وتنقص بمرور ما سوى ذلك من من الكائنات الحية التي التي يعني تخرج من حيز حديث أبي رضي الله تعالى عنه السابق ومن فوائد السترة أيضا قطع امتداد النظر إلى ما وراءها فإن الإنسان إذا صلى إلى السترة وأطلق ببصره كما دلت على ذلك الآثار فإن هذا أدعى لخشوعه وحضور قلبه أيها الأخوة الأخوات ومن جملة الأسئلة أو من الأسئلة التي سألها الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم ما رواه في صحيحه من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلبس عليه صلاته أن الشيطان يلبس عليه صلاته فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدت ذلك فاستعد بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد هذا الحديث له قصة كما ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤمر عثمان أو أن يجعله إماماً لقومه فاعتذر عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا العذر فبين له النبي صلى الله عليه وسلم العلاج وفي هذا, من الفقه وفي هذا الحديث من الفقه والعلم حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كمال صلاتهم فإن عثمان رضي الله عنه جاء شاكيا لأن الشيطان أراد أن يوسوس له وأن يلبس عليه صلاته لما سبق ذكره في حلقة ماضية لأن الشيطان يعلم أنه كلما كانت صلاة الإنسان أكثر إتقانا وأقرب إلى إقامتها على الوجه الشرعي كان ذلك أعظم في إيمانه وأكثر بعدا عن عن تأثير الشيطان وأقرب إلى الرحمن إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشكوى من أجل أن يدله على العلاج فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج شرعي يتركب من أمرين الأمر الأول الاستعاذة بالله من شره وهنا ينبغي للإنسان أن يستحضر شيئا مهما فإن هذه الوسوسة نوع من نزغ الشيطان الذي أمر الله تعالى بالاستعاذة منه عند وجود سببه الأمر الذي ينبغي استحضاره ما هو هو أننا حينما نستعيد بالله من الشيطان ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نستشعر أن نستعيد بالله العظيم من كيد هذا الشيطان الحقير المرجوم البعيد الرجيم بمعنى المرجوم وأن نتذكر أن كيد الشيطان ضعيف فإن الإنسان لا ينبغي له حينما يستعيد بالله تعالى من الشيطان أن يستعيد وهو يستشعر أن الشيطان له قدرة وتأثير عظيم وإلى آخره نعم الله تعالى صلطه وأعطاه بعض التسلط لكن الله عز وجل أيضا أرشدنا إلى التعلق به بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التعلق بواسطة توجيهه عليه الصلاة والسلام بأن نستعيد بالله منه فحينما نستعيد بالله ينبغي أن نتذكر أننا نستعيد بالله رب العالمين ومن هؤلاء العالمين الذين خلقهم الله عز وجل وهو ربهم هذا الشيطان اللعين فعلى الإنسان أن يكون موقنا بهذا الدعاء وأن يكون موقنا بهذه الاستعاذة وبقدرة الله عز وجل على دفع شره وعلى دفع كيده العلاج الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدفل عن يساره ثلاثا وهنا قد يقول قائل هذا في حال صلاة الإنسان منفردا قد يكون أمره سهلا لكن ماذا عن حاله حينما يكون معموماً؟ فالجواب عن ذلك أن التفلة لا يلزم منه أن يكون بصوت مرتفع، ولازم أن يكون معه ريق كثير، بل يصح أن يحصل أو يقع الامتثال من ذلك أو يقع الامتثال لهذا الحديث بأن يحصل منه النفل اليسير بأن يقول هكذا مثلا ربما قد يكون بعضكم لم يسمعني لكن حصل من ذلك نفث وحصل من ذلك استعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولكن هذا أيضا ينبغي أن يكون عند وجود الحالة وتكررها لا عند وجود أي عارض يعرض فإن هذا لا يسلم منه أحد البته وإنما يرشد إلى مثل هذا حينما يتسلط الشيطان على الإنسان ويريد أن يلبس عليه صلاته بحيث لا يدري ما يقول فهنا يتأتى مثل هذا العلاج النبوي وفي هذا الحديث من التربية أيضا من العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التعلق بالله عز وجل حينما قال فليستعذ بالله منه وهكذا شأن المؤمن عندما ينوبه أي شيء وخصوصاً فيما يتعلق بتلبس الشيطان فإنه عليه أن يطرع إلى الله عز وجل وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو إنه هو السميع العليم. ومن الأسئلة التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب باب الصلاة مروه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل يعني كيف هي كيف تؤدى مصفتها فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة بركعة. وهذا الحديث فيه من العلم حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم وعلى معرفة كيفية أداء الصلاة فرضها ونفلها وفيه ما هو أخص من ذلك وهو حرصهم على صلاة الليل فإن هذا الرجل واضح من سؤاله أنه حريص على أن يكون من أهل قيام الليل وقيام الليل هو دعب الصالحين في هذه الأمة وفيما قبلها من الأمم كما قال الله تبارك وتعالى عن صالح أهل الكتاب منهم أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ودل هذا الحديث على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عنه سن وطولهن فإن أكثر أهل العلم حملوه على أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يستريح استراحة ظاهرة وبينة ثم بعد ذلك يواصل صلاته فيصلي أيضا أربعا لكن مفصولة أو مفصولة بسلام ثم يوتر عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة وهذا صلاة النهار كذلك جاء في رواية خارج الصحيحين وصلاة النهار مثنى مثنى لكن هذه زيادة ضعيفة ومما يستدل لضعفها أن ابن عمر رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث كان يصلي صلاة النهار أحيانا أربع ركعات بسلام واحد هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته